يوم يرون الملائكة تلبس راية ذل للمجرمين ويقولون حجر محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعل لهم هباء أما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 الملك يومئذ للحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعبد الظالم على يديه يقول يا ليتني أخذت مع رسول سبيلا ياويلت ليتني لم أتخذ فلا نخليلا لقَلَّ أَضَلَّنِ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَانِي كان الشيطان للانسان خذولا وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا وكذلك جعل مالك كل نبي عجوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا